<تصفيق> رجعت من السور قلت عن يدفننا يا هدفنا يا كون رجعت وشين تظن رجعت وشين تظن يحسي أنا شوفاً ذنبي أخوي شلون عوفاً أنا والله أنا المحس بي ما احضر بدفنك جبيت جبت راسك خويا وجيت تزورني اي جبي عيت رايا وجيت ازورنك راسك جبت توجيه في الليل وتدرش قد السفرة طويلة يا حسين يا حسين يا ابو السجاد قوي ومقعد تلجاني تلجاني يا ايي جيت من اليسر يا أخوي بحزاني الغروب الغروب يا أخوي تدش كثر أذاني والله جنيت جنيت أتوقع يردون ولياني والله ما أنسى يا غائك نوعا تنسعني يا راية الموت يا راية الموت أقبت كن وعفاني يا حسين وجية تنحب يمك واترق واتحن بدمك طحيت فوق القبر انا طحيت في وجه القبر ودموع سبقني تريد وياي تريد وياي ها ازهاه ذاك ظني يا فرحه عمرك وبك ما ضحك سنف والله قبل لا لا لا أحجي خويا دموع فضحني خويا سياط القوم سياط القوم تدرش كثر ضربني ضربني ولسن عدوانك شقد خويا سببني سبني أشكي لك يا حسين أعلامي عقبك لا طالت أيامي من سبيها من سبيها العقيل اليوم واليوم ردت العقيل اليوم ردت من سبيها وجدت تشكل وليها والله من سب ابيها من سبي هي يا ي يا ي هي هي هي تجلل طف يا خويه تجلل طف يا خويه يا خويه من سبيها جثثكم عثر ضلت رميه يا يا يا اجتثكم يا يا يا يا